Book 2 Sedam Saba Saba Brojati Al-a'dad A'dad Brojim Ana a'ud Ana o'eddu Jedan dva tri واحد اثnain ثلاث واحد اثnain Broim do tri ana Auddu hatta An Audda hatta thlاث dalje واصل العد واصل العد 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 Femen je te sa seba femenje ci sa brojim ene aud ene au brojiš te taud te ta هو يعد يدا برفي واحد الاول واحد الاول دفع دروغي اثنين الثاني اثنان الثاني تري تريتشي. ثلاثة الثالث ثلاثة الثالث четتري четверتي أربعة الرابع أربعة الرابع پت پت خمسة الخامس خمسة الخامس شاست ستة السادس ستة السادس سدم سادمي سبعة السابع سبعة السابع Osam Osmi Thomanija A thamin Thomanija A thamin Devet Deveti Tessa A tessa Tessa A taza.